117. تلك آيات القرآن وكتاب مبين 118. وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زُيِّنَ لَهُمُ الْأَمَلُ فَهُمْ عَنْ مَّعَادِهِمْ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ ان اؤاتيكم بشهاب قو ل a oh. من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخي يدك Hvala što Bye.